111. ولينا للهدى 112. وإن لنا للآخرة والأولى 113. فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلىها إلا الأشقى 115. الذي كذب وتولى الأتقى